الحمد لله و ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن ولاه أ م ا بعد في يسرون في هذه ا ل ل ي ل ة وهي ل ي ل ة ا ل س ا ب ع والعشرين من ربيع الثاني س ن ة ل ي ل ة ا ل ث ا م ن والعشرين من ربيع الثاني في ع ا م خ م س ة وثلاثين واربعمائه الف نستضيف ف ض ي ل ة الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا و ف ض ي ل ة الشيخ أبو عبد الأعلى عبد بيتنا ونعرض عثمان خالد المصري هذا عليهم ل في سؤال ا ل ذ يقول جاءنا من أخوتنا في شيخنا فيكم بارك الله قرروا في بلادنا هناك في ليبيا إ ج ر ا ء انتخابات م ح ل ي ة على مستوى البلديات وفي كل ب ل د ي ة ينتخبون منها من يتولى شؤون ا ل إ د ا ر ا ت ا ل ح ك م ي ة من أ و ق ا ف ومن إ د ا ر ا ت جوازات السفر وغيرها فالإخوة في لنا الانتخابات علما الكثير الحزبيين الذين يسألون يقولون هل ندخل مثل يوجد ينتظرون أن بأنه من هذه هذه ينتظرون مثل هذه ا ل أ ش ي ا ء حتى يتقلدوا مناصب في البلاد فما توجيهكم بارك الله فيكم ل إ خ و ت ن ا هناك هل يدخل و ا في هذه الانتخابات أ و ل او لا؟ صلى الله عليه الشيخ حسن أ لا ق ل كلمتك و ع ش ا ن لا تعليق بعدها لكي اثبت الموضوع احد لا قلت لك حتى وعرضك لا علق تعليق الله يبارك طلطل طلطل تفضل ي انت شيك تفضل أ شاء وحده ل لا بد ان ي س أ ل عن هذه ا ل أ م و ر وهذه كلها تدخل في أ م ر ا ل س ي ا س ة ا ل ش ر ع ي ة يعني السياسة الشرعية التي س س ي الشرعية ا ا ة ل هي توافق الشرع ليست س ي ا س ة ا ل أ ع ذ ا ب فكل مسلم يعرف أ ن ا ل إ س ل ا م س ي ا س ة سياسته ا الخاصه ة ليس سياسة ليست ولا نقول بقول الناس الذين لا يعلمون ويقولون لا ي أعذاب ما ف ولكن شرع في ا ل س ي ا س ة هذا كله فهم ق ا ط ع ن ب ي س ا ل عليه س ل كان ي ق ب ل وفود ويلبس لهم نصف خاص بهم ويرسل سفراء إ ل ى الدول والملوك إ ل ى والرؤساء بالرسائل وغير ذلك كل هذه أ م و ر سياسيه ة بطريقة شرعية ولكن ت ف م الكلام في كتب شرعية من علماء أننا في الإسلام هذا هذا للناس سياسة أننا كتبوا ويقول في شرعية كتب في <تصفيق> وكنا في من اتى اربع سنوات عقد مؤتمر في الكويت وكنا حضرنا فيه بفضل الله وتكلم بالسياسة الشرعية فنحن ننكر السياسة الحزبية وننكر طريقة الانتخابات التي في أن السياسه ل ا ا ل ش ر ع ي ليس السياسة البدع والأعزاب ننكر طريقة الطريقة الديمقراطية ولكن خ ر ا ن ا العلماء كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين في مثل هذه الحالات ليقول عنها الاخ أ أ خ و ل لا ل يوافق ا ا ي م ش ج م ي ع اولا د ع ى أنك ترشح أنت نفسك يعني ل رجل البلد وراجل الناس مجالس البلديات أنت نفسك تكون معروف معهم عضو في فرشح يحبك هذه وهم يحكمون بغير الشرع لا, لا تعرض. تعرض نفسك لهذا ل أ ن ك سوف تستدرج وسوف تدخل معهم وسوف ت أ ث ر بهم ل أ ن ك ستعيش معهم、آه. فهذا لا يوافق عليه المشايخ و ا ل إ س ل ا م لا يبيح لنا ذلك ولكن أ ن ت تكون بدينك و إ س ل ا م ك وطريقتك ا ل س ل ف ي ة و م ع ن ه ج ا الصحيح تعطيهم فكرة خلوا ف ك ر ة عنك اهل البلاد و م س ؤ و ل ي ن في البلاد تكون أ ن ت كمستشار يلجا ا ل ك عند ا ل أ ز م ا ت ولا تدخل معهم ولكن بقيه ع ا م ة الناس لو قلت للناس ما ت ن ت خ ب ه إ ي ه البديل لهذا ا ل ث و ر ة تستمر لان الثوره لسه م س ت م ر ة في ليبيا م س ت م ر ة في مصر لسه مستمرة أ ل ي س كذلك م ر في ا ل ي م ن ذ ا لا ل ث و ر يوجد القبائل ي ع ه وبحره ويخبطه كذلك لا استقرار لا يوجد شخص ماسك ا ل زمام وليه ق و ة يسيطر فلذلك الشيخ ابن ب ا س ق ر أ ت له م ا ت د خ ش في انتخابات عشان ت ع م ل ق و ا ن ي ن ل القوانين كلها م خ ا ل ف ة ل ل ش لا, لا د خ ل ف ي ه انما إ م ن د انتخاب ا الشخص الذي يمسك ا ل ز م ا ن تختار ا ل أ ح س ن الذي تشوفه أ ح س ن من أ ن ت في البلد وعلي ف الناس وسمعت بهم ا ل أ ح س ن ا ل ر ج ل ب يصلي ولو كان عنده ن ق ا ص بحق ا ل ت ا ن ي رجل ب بيقلبه... يظهر قلبه على البلد رجل عنده ر ش ا د في العمل عنده افكار تنفع ا لاهل البلد تنتخبوا لكن عشان تخش معهم أ ن ت عضو فيهم لا تكون هكذا هذا الذي أ ع ر ف و ش و ر ا ث م ي ن برضه نفس ا ل ك ل ا م ت خ س ر أ ص ل ح ل أ ن ه البديل والثوره فهذا فهمي حسب, حسب ما قل اشياخ ل أ وما حصل عندنا في البلد بتاعك وقالوا بحرمه ا ن ت خ ا ب ا ت وعدم الدخول فيها وعدم و... و... ونصح ع د م و الناس أ ن ينتخبوا مش و ا ق ف ضدهم لا أ ن ا ب ق و ل ب ر ض ه بقول أ ش ي ا خ أ ن ا أ ع م ل أ ه ل العلم برده وأرى وأ... أنه أ ن ا عسب ف م ي أ ن ا و س ب أخدم ك ل ان م الأشياخ أولاً هذا يناسب طريق عملي ن ا س ب ما نحن فيه ا ط ر ي ق ا ل أ غ... و غ... ل تطبيقه صع... صعب ان تقول الناس لا تنتخب و ش و تخلي ف ر ي ق ينتخب و ف ر ي ق م ا ينتخب و ش و هذا كله يعمل قلقا ل اكثر كما نرى الناس ت ر ولكن ح ش ه ا و ت يجب ان يكون هناك اشياء م اخرى ل ا ل ل ه ي ه ب س م ان ل ل ل ه ا يكون هناك ل اشياء ل ا ل والسلام على ر س و و ل الله ل ع ى آله وأصحابه اتبعه ده ومن أما فأخبر إ ن ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة التي ا ب ت د ع ه ا الكفار هي نظام وضعوه ل أ ن ف س ه م و أ ر ا د و ا أ ن يلزموا به أ ه ل ا ل إ س ل ا م وهذه الديمقراطية م ب ن ي ة على أ ص ل ي ن ا ل أ ص ل ا ل أ و ل ن ع ما م يسمونه ب ان الحكمه للشعب وان الشعب مصدر, أن الشعب مصدر السلطات و ا ل أ ص ل الثاني ا ل ح ر ي ة ا ل س ي ا س ي ة و ا ل ت ع د د ي ة ا ل ح ز ب ي ة وهو ما ي س م ح ب إ ن ش ا ء ع د ة أ ح ز ا ب في داخل ا ل د و ل ة ا ل و ا ح د ة ت ت ص ا ر ع على الحكم و ي ر ج ح فيما بينها عن طريق هذه الانتخابات وكذلك الاصل ا ل أ و ل هو ما يسمو ه ب أ ن ا ل س ل ط ة ل ل ش ع ب أ و أن الشعب هو الذي يحكم الحكم للشعب فيعتبرون, فيعتبرون هذا لا يتم إ ل ا عن طريق هذه الانتخابات التي ابتدعوها والذي يعنينا ا ل آ ن في إ ج ا ب ة هذا السؤال حكم الانتخابات الذي العلماء الربانيين من الذين عاصروا أعلمه أن من هذه الانتخابات لم يختلفوا في حرمتها ل أ ن ه ا م ب ن ي ة على الظلم و ل أ ن ه ا من سبيل أ ه ل الكفر ولكنهم اختلفوا في م س أ ل ة انتخاب ا ل أ ص ل ح ل ل ض ر و ر ة كما تفضل شيخنا م س أ ل ة انتخاب ا ل أ ص ل ح هذه نقول إ ن الانتخابات التي ش ر ع ه ا أ ه ل الكفر تبعا لمنهج ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة هي تعني أ ن يخرج الناس جميعا على اختلاف أ ش ك ا ل ه م و أ ل و ا ن ه م و أ ن و ا ع ه م و أ ع م ا ر ه م ومراتبهم أو, أو, نائب او نائب من نواب الحاكم فيما يسمى بالانتخابات ا ل ع ا م ة او ن ت ت خ ا ا الرئاسة ب أ ف ي م الانتخابات يسمى ب ا المحليه ة يسمى ي م بالانتخابات ا ل ل ح وهذا الخروج فيه من الفساد ما فيه ومن الشر ما فيه الأمر الأول ما الأمر الشر فيه أ ن ه يقوم على ا ل ت س و ي ة ا ل م ط ل ق ة ما بين كل هذه الطبقات والفئات فلا فرق عندهم بين ذكر و أ ن ث ى وشيخ وصبي آه بالغ وكافر. ومسلم وكافر آه <تصفيق> <تصفيق> سنشد <سألنشد>... عضضك لكن لا, لا تخالفون في النهايه ة إن شاء ا ل ل سنخرج دون... دون اختلاف إن شاء الله, إن شاء الله و... وفاجر و ط ا ئ آخره فصوت العالم, ها؟ العالم الرباني ع ا ا ل ل م اذا افترضنا شارك هذا في مثل وقد ه يفعله ذ ا لا عالم ا ا ليش ل ف م كصوت ن أو و الفاجر ا ل م ب ت يتوقف مصير د و ل ة على طريقتهم لو, لو, لو, لو عدلوا فهذا لا يحدث لو, لو, لو سلمنا أ ن ه يوجد ما يسمى بالانتخابات ا ل ن ز ي ه ة على طريقتهم وما في شيء اسمه انتخابات ن ز ي ه ة على ارض الواقع ك لا يوجد تدمير لنا بنيت على الباطل فلو سلمنا ان, أن... أن هذه ا ل ص و ر ة ا ل م ث ا ل ي ة حدثت ولا لا تحدث ها؟ آه... فقد يتوقف مصير ا م ة على اختيار فاسق او مبتدع هل يقول مسلم يؤمن بالله و الاخر بهذا ب إ ج ا ز ة مثل هذا ا ل أ م ر أ و يقول عاقل يدرك حقائق ا ل أ م و ر والواقع أ و يدرك فقه الواقع كما يخالف د د ن ن من الحزبيين هذا يعني به هؤلاء هذا النقل والعقل الأمر الثاني بما يترطب على الانتخابات من مف... من مفاسد تربية المجتمع على الصراع الحزبي الذي ينتج عنه التناحر والاختلاف على على من يترطب تربية ينتج عنه هذه المقيت الذي حرمه ا ل إ س ل ا م كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تضابروا وكونوا عباد الله إ خ و ا ن ا فهذه الانتخابات تناقض هذا ا ل أ ص ل الشرعي、آه. وكما قال سبحانه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب م م ا لديهم فرحون ا ل ا ن ت خ ا ب ا ت تدعو إ ل ى ت ف ر ق ة الناس إ ل ى شيع و أ ح ز ا ب م ت ص ا ر ع ة على الحكم والدنيا و ا ل س ل ط ة ا ل ز ا ئ ل ل ة ا ا ز ئ ف ة ومن ثم اتفقت ك ل م ة العلماء على تحريم هذه الانتخابات لما、بيناه. ولا يقول ب... ب... ب... بإجازتها مطلقا إلا بيناه بإجازتها من ط م ص ت بصيرته وصار تابعا لرؤوس اهل الكفر في الفتوى اذا قال ب أ ن ه ا تجوز على ا ل إ ط ل ا ق نحو ع م ن رؤوس حزب ا ل إ خ و ا ن المسلمين فهم تركوا ا ل إ س ل ا م و ص ا ر دعاه حزبيه وديمقراطيه وارادوا ان يجعلوا الاسلام ه والديمقراطيه ة <تصفيق> ن م ه ذ ا من اعظم التبديل للدين فتعجب من هؤلاء والله يعني في الوقت الذي كان يقوم دعاه الاخوان المسلمين الذين خرجوا عباة الاخوان. اه القطبيين من من بتربية تحت المسلمين على تكفير الحكام ب ح ج ة أ ن ه م بدلوا الشرع ه اذ إ بهم هم يقعون في أ ع ظ م التبديل للشرع ه اكثر أ من هؤلاء الحكام الذين كفروهم ل أ ن الحكام الذين كفروهم لم ينسبوا هذه ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة ل ل إ س ل ا م إ ل ا من قال بهذا تبعا لرؤوس أ ه ل الفتوى من المضلين لكنهم في الغالب لا يعني يروجون لهذا لا يروجون ل م س أ ل ة ان ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة هي الاسلام او ان الاسلام هو دين الديمقراطيه الذي يروج لهذا هم رؤوس حزب ا ل يقود المسلمين و <تصفيق> في زمن ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة كانوا يروجون ان ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة هي الاسلام <تصفيق> والف في هذا محمد الغزالي وكذلك سيد قود بالف ا ل ع د ا ل ة الاجتماعيه ة لازل ذ ا انا فالشاهد بارك الله فيك أ ن هذه الديمقراطيه ة ي م ض ا د ة ل ل إ س ل ا م ج م ل ة وتفصيلا هي تناقض دين ا ل إ س ل ا م أ ص ل ا وفرعا ومن ثم أ ف ت ى عدد من العلماء بوجوب م ق ا ط ع ة هذه المظاهر ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة م ق ا ط ع ة ت ا م ة ل أ ن ه ا تتنافى مع ا ل إ س ل ا م و أ م ا الذين أ ف ت و ا ب م س أ ل ة انتخاب ا ل أ ص ل ح ل ل ض ر و ر ة و كان هذا مما يقوله الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى في أ و ل ا ل أ م ر اما في آ خ ر ا ل أ م ر لاحفظكم لا بعد أ ح د ا ث الجزائر ولما ر أ ى الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ما الت به ا ل أ م و ر في الجزائر من فتن وسفك دماء بسبب ج ا ب ه ا ل إ ن ق ا ذ التي استغلت هذه ا ل في ت و ى ل ل ش خ التغرير ل ل ب ا ا ن ي في بشباب الجزائر و إ ق ح ا م ه م في هذه ا ل ف ت ن ة فتنة الانتخابات والحزبيات حتى حدث ما حدث من, من الدخول في هذا الصراع مع ا ل ح ك و م ة بسبب هذه الانتخابات مما أعلمه لا إلا الله أدى إلى إليه وجل وبالتالي فتن عز ان ل ح ز ب ما أذكر أ الشيخ مقبل النهايه نقل عن الشيخ الالباني رحمه الله انه ل ل ه أ قال له أ و أ ر س ل اليه أذكر انه ل أ يعني كان لو, لو, لو, لو, لو عاد إ ل ى ما كان أ و لو استقبل من أمره ما استدبر ما الفتن قال لما التي حدثت في حدثت الجزائر من سفك الدماء بسبب تجويز دخول هذه الانتخابات على سبيل الانتخاب وليس على سبيل الترشيح, الترشيح. لكنه كان له كلام قديم نعم في أنه كان يقول بجواز انتخاب الاصلح تبع للضرورة كان كان نعم انه انتخاب اه بجواز قديم في تبع من باب تخفيف المفاسد وتكثير المصالح لكن لما ر أ ى أ ن ا ل أ م ر لا, لا م ص ل ح ة فيه بعد هذه المهازل التي حدثت الدماء التي بسبب الدخول في الجزائر هذه هذا الصراع في هذا فكما نقل عنه مقبل أنه أمره بهذا هذا ولذا الدماء اللي بالسبب بالدخول الصراع وإدخال العامة فكما الشيك كان استقبل ما استدبر ما قال نقل مقبل لو تفضل, تفضل. أنا قرأت هذا بتجليل من في في تستفكت قرأت بنت تجدأ أنا ب ي أ ل ورد ه و عليهم والف كندا تزييلا لرد ف التعبير ل ل هذا ا د يعني الذي نعلم و ان أ العلماء ق ا ط ب ة كلهم、نعم. على ر أ س ه م الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي والشيخ ابن ع ث ي م ي رحمه الله ممن أفتوا في وقت ما بمسألة إجازة هذه أنهم لما انتخاب أفتوا الأصلح رأوا في وقت إجازة هذه ما حدث ل أ ه ل الجزائر من هذه الفتن الذين ل أ ع م كانه تراجع و ر أ ى أ ن هذا ليس في م ص ل ح ة ا ل ب ت ة ولذلك شيخنا و الشيخ ربيع حفظ الله تعالى ما أو <تصفيق> الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم <التجل> <التجل> <التجل> <تصفيق> الله يحب يحب نوني ان ل ل ه يحفظ الشيخ ف وننصرف ا ت و ا شاء الله الشاهد الله <تصفيق> ن <رزاكي. رزاكي>. <subscribe> إن ي ب ربيع ك فيكم ا الله ك م ل و ع له لازم الشيخة مني أن ر بن ي ع ب هادي حفظ الله تعالى بين ان إ ق ح ا م السلفيين فهذا المعترك لا م ص ل ح ة فيه البته حتى, بل... حتى ولو سلمنا ب ص ح ة فتوى من أ ف ت ى ب م س أ ل ة جواز انتخاب ا ل أ ص ل ح ل ل ض ر و ر ة لا نقحم السلفيون في ن في هذا الباب ولا ندعوهم اليه ولا يكون, أس... ولا يكون السلفيون مطيه ل ل إ خ و ا ن المسلمين ل ت ر ب ي ة الناس على هذا المبدأ الحزبي المسلمين وغيرهم وغيرهم لا كلامه الاخوان الاصل、أحضر. كل الناس التانيه مع, مع الحز... الاحزاب بشتى د اشكاله ا آه. اه. في、أحزاب. لكن نحن عينا ن وخصصنا ل خ و المسلمين ن ا انه هو ا ل يتكلمون ي باسم الاسلام و ي ن س ب و ن هذه الحزبيه للاسلام ا ه ص ب ح و مع الناس بنفس المصيبه اي ل ن ن ا ا س او ن ل ب هم حزب سياسي لا أحزب. أحزب. هم حزب سياسي. والله خير. حتى ز حزب حزب ب سياسي الإخوان ما ده أخر من من ح حتى اسم ا ل إ س ل ا م تخلوا عنه في ا ل ف ت ر ة ا ل أ خ ي ر ه حتى شعار ا ل إ س ل ا م هو الحل الذي كانوا يتشدقون به في ب د ا ي ة حزبهم في زمن حسن البنا ل إ خ و ا ن ي تركوه ا ل آ ن حتى شعار تركوه صارت ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة الحل、آه. وصار الشعار الذي يضعونه على مواقعهم ا ل ر س م ي ة وشعار ا ل م ا س و ن ي ة الصريح ل أ ن ه م ت أ س س و ا على ف ك ر جمال الدين ا ل أ ف غ ا ن ي الماسوني وكما صرح حسن البنى ا ل إ خ و ا ن ي بقولي ان ا ل أ ب الروحي لحزب ا ل إ خ و ا ن ه وجمال الدين ا ل أ ف غ ا ن ي ل ر ب ط ا ل م خ ا ب ر ا ت ا ل ب ر ي ط ا ن ي ة على الفكر الماسوني وسعت إ ل ى أ ن تدخله إ ل ى بلاد ا ل إ س ل ا م من ل ن ش ر هذا الفكر ا ل خ هذا كتاب كشف ا ل ك الجريل نعم كشف الجانية لن خذوا ب ا ل أ ل بال... ب ا ن ي خذوا بالافغاني ل أ بالأفغاني الألباني بالكلام ببا مهما العليم <تصفيق> بلأك لا بلأك لا الجناء واش انت انت وليس هل يقولك يقولك يقولك لو قلت اقولك لا أه نحرق مدية ده مرجع مش معاك فعش لو انت قلت هذا قول مرجع ا اخطا ل فالبن يدخله الالباني خ ا ل ل ب يدخله ل تعالى رد في كل ك ت ب هذه على المرجاء. ل قاسم ر الامور ا ل ا على عندك السنة. اسم البيجوري وغيره. ح ق ولم ب يقل م قولا من شكلهم لبسوا على الناس بهذا لاحفظكم لا انهم لبسوا على الناس بان م ق و ل ة البيجوره التي ق ل ه ا في ع ق ي د ة ا ل ا ش ع ر ة هي نفس م ق و ل ة الامام ا ل أ ل ب ا ن ي هذا كذب على الالباني ا ل شيخ ا ل أ ل ب ا ن ي ما قال ب م ق و ل ة ا ل أ ش ع ا ر ة ابدا ولا مقوله المرجئه ا م ارادوا ن ي ل ب س عباره الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي لباس عباره البيجوري في الجوهره、نعم. في شرح عقد الشعاره ولبسوا على ناس ك ه م ارجاء خارج وكلامهم ال... يصرحو... يصرحون صراحتا باخراج العمل عن مسمى الامام نعم هم, هم يقولون ان العمل خارج ا ليس م يعني ي ل من الايمان اصلا عمالة من الإيمان من الإيمان شرط لي يعني خارجا ل م هي <تصفيق> شيخ خالد شيخ بازمول حقق هذه ا ل م س أ ل ة في شرح لي كتاب ك ي ف ي ة صلاه ذ ه كلمة ا ل و ش ر ط الصحة وكذا ي س ليس ليس هذا حتى لا الى موضوع حتى متطرق امر خارج عن الكلام الرئيسي ل ك ن نقول كما قال الشيخ ابن وسيمين رحمه الله تعالى الذين يتهمون الشيخ الالباني بالارجاء اما انهم لم يعرفوا الالباني او لم يعرفوا الارجاء <تصفح> ب د ا ي ة من محمود الحداد الذي أ ر ا د أ ن يجعل رأسا الالباني ة ر أ س ا من رؤس و أهل البدع وللا في كتابا ل إ س ق ا ط ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى فالرؤس و ا ل ح د ا د ي ة من أ و ل ن ش أ ت ه م كان هدفهم ا ل أ و ل من علماء العصر ا ل أ ل ب ا ن ي ثم لما مات ا ل أ ل ب ا ن ي صار ربيع بن هادي هو هدفهم ا ل أ ك ب ر ل أ ن ه الذي حمل الوقت الالباني اسمعني بالكلام ق ب الاخي وخلصت سنكلم ت ك ل م ة ب س ي ط ة الله ي ح ف ظ ن م تفضل لا انا ي ع ن ي د ان اقول لك ت شيء ك ل م ة و تغلب ش ن يعني انت ي ت ا ل س ر ع طبعا الله يبارك فيكم كل شيء الله يبارك فيكم شيء فيك. يعني ممكن نحن منروحش دخان لا نزل الانتخابات اهل السنه نعم السلفيون ق ل ي السلفيون لا يقول شيئا م ا تروحوش لان الحاكم بون روح الحاكم لانه يمكن ان يكون مقام الحق لا يمكن ي ان يكون مقام ا ل ث و ر ة و ي ك ل ا م يعني ا س ت م الحق ويكون مقام الحق ويكون مقام ل الحق ويكون مقام الحق ويكون م ق ا ب ا ل ل ي ب ي على ما ر أ ي ن ا ه انا ف ض ي ل ت ك لما كنا في الدورات ا ل أ خ ي ر ة هذه أ ن ه م ب ا ل ف ط ر ة يقبلون أ و مقبل مقبلين على ا ل م ن ا ج السلفي ولا, ولا يرضون ب ا ل أ ح ز ا ب ولا ب ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة في ج م ل ة أ م ر ه م إ ل ا من شذ منهم فهم في ج م ل ة أ م ر ه م يعني لما ن ش أ و ا لم ي ن ش أ و ا في ا ل ح ز ب ي ة وما تعودوا على ذ ه ا ل ح ز ب ي ة بخلاف الوضع في بلاد أ خ ر ى فهم في الغالب على ا ل ف ط ر ة في هذا الباب ا ل إ خ و ا ن المسلمون الخبثاء、نعم. يريدون, ي... يريدون أ يخرجوا... ن يخرجوا هؤلاء、نعم. عن هذه ا ل ف ط ر ة و أ ن يجعلوا ا ل ت ب ع ي ة لهم عن طريق هذه الانتخابات و ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة فهم ا ل آ ن يريدون أ ن يلوثوا ف ط ر ة المسلمين في هذه البلاد ب أ ن يربوهم على هذه ا ل ح ز ب ي ة ا ل م ق ي ط ة كما الحال هنا على احفظكم في, في هذه البلاد د ل ل ط ي ب ب ة السعوديه الشعب السعودي ا ل ل ي نشا على التوحيد وعلى ا ل س ن ة وعلى منهج السلف لم ي ع ر ف و ا طوال طول هذه السنوات ا ل ل ي ا ن ش أ ت في ا ل د و ل ة السعوديه ة لا انتخابات ولا د ي م ق ر ا ط ي ة ولا احزاب حتى جاء ل خ و ا ن المفسدون بخيلهم ورجلهم ويريدون الان ويسعون سعيا حثيثا الى ت ر ب ي ة هذا الشعب الذي تربى على ا ل ف ط ر ة ا ل س ل ي م ة على هذه ا ل ح ز ب ي ة ا ل ب غ ي ض ة وهذه ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة فالان صرت ترى في طرقات ا ل م د ي ن ة هذه ا ل ا ف ت ا ت ا ل م ع ل ق ة التي تروج ل هذه ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة و ت ح س ن ف أ ي و ن الناس نعم في طرقات ا ل م د ي ن ة للانتخابات المحليه ة ما لم يعرفها ه ل ا ل م د ي ن ة قبل هذا ولا يعرفها المسلمون وصاروا يقولون صوتك امانه ة ا ويروجون للناس لن تصور ت تصوت لان فيزينون للناس هذه ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة بطرق خ ب ي ث ة فلذلك ا ل ل ه ي ح ف ظ ك م يعني كما هو ش أ ن العلماء هنا في هذه البلاد انهم الله يحفظكم يعني يرسخون ح ف ظ ك م يعني ي معاني الاسلام او يرسخون مبادئ الاسلام التي تناقض هذه ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة في في نفوس وقلوب العامه حتى لا ينجرفوا ع ي ي ن بالتدريج الى هذا السبيل الامر ليس ليس م س أ ل ة انتخاب ا ص ل ح وعدم انتخاب ا ل ا أ ل ة دي م س أ ل ة ت ر ب ي ة ا م ة على عقيده طبعاً باطله طبعاً. فلما يفتع من اه. ايوان. ايوان. ايوان. فلما ه ي دي نقطة ا يفتى بتجويز ما يسمى بانتخاب الاصلح هو ويدعى الناس الى الذهاب الى هذه الانتخابات الناس ض ع ي ف ة ض ع ي ف ة ضعيفة. ضعيفة مبدأ. ضعيفة. يحفظكم. قلوب ضعيفة لا سيستمرون هذا الامر وهذا الذي يريد الاخوان المسلمون ومن خلفهم من اهل الكفر من امريكا واليهود وغيرهم امريكا استخدم ت الاخوان المسلمين لترسيخ د ي م ق ر ا ط ي ه في بلاد الإسلام, باسم الاسلام كما تستخدم الاخوان المسلمين لتمرير م ب د أ التقريب مع الروافض في بلاد الاسلام و م ب د أ و ح د ة الاديان في بلاد الاسلام فالاخوان المسلمون مطيه اهل الكفر لادخال كل المذاهب ا ل ف ا س د ة والنعرات ا ل م ل ح د ة الى بلاد الاسلام فهم لذلك يعني يستغلون ع ن ي ي بعض فتاوى العلماء السلفيين حتى يمرروا خطتهم ا ل خ ب ي ث ة ل ت ر ب ي ة الشعوب المسلمه على هذا ه ذ ا ل م ب د أ الخبيث لو مبدأ الذي يؤدي اليه الى هذه ا ل ح ز ب ي ة فلذلك نحن ننصح ح ن ن إ خ و ا ن ن ا في ليبيا أ ن ه م عليهم أ ن يثبتوا على م ه م ع المنهج م السلف و أ ن لا يقحموا انفسهم في هذا المعترك الذي يريد الكفار أ ن يدخلهم فيه و يستخدمون ا ل إ خ و ا ن المسلمين من أ ج ل هذا فعليهم أ ن يثبتوا على المنهج السلفي و أ ن يثبتوا على د ع و ة الناس إ ل ى مبادئ اصول هذا, هذا المنهج و أ ن يبينوا للناس ان ما هم, ما هم عليه من بعد وابتعاد عن هذه الطرق هو الذي فيه ا ل أ م ا ن و ا ل س ل ا م لهم في الدين والدنيا و ا ل آ خ ر ه واذا راى الله عز وجل ي الصدق الله عز وجل يسخر لهم من يصلح من يصلح ف يعني في ليبيا بالذات كما ذكرت الناس فيها ولم يعرفوا هذه ا ل ح ز ب ي ا ت ف م ا نريد أ ب د ا أ ن نزج ب الشعب الليبي المسلم في أ ن يربيه وحزب ل ق و ا ن المسلمين على هذه المبادئ ا ل ح ز ب ي ة ا ل خ ب ي ث ة و أ ن يجعلوا يستمرؤون هذه ا ل ح ز ب ي ة ا ل ب غ ي ض ة هذه أ ه م ن ق ط ة في الموضوع بغض ا ل ن ظ ر ك ن ه بعض ا ل ل ع م ا ن م س أ ل يجب و ن ت ان م فارجو ان يكون ب ا هناك شيء من المملكه ل و المتحده ويكون هناك شيء م و المملكه ا ل ء ا ل ل ه ادعونا على التقصير يا شيخ و ن الله ع ى ا ت ق يحفظكم بذلك